بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبه سيصلى نارا ذات لهبه وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مما سدئ